50 languages. tochitura shira 43 43 the park في حديقه الحيوان في حديقه الحيوان the park modish تلك هي هل هي حديقه الحيوان الجراف خر مود شيخ هنالك الزرافات هنالك الزرافات مشخر تدي شيخ شيخ اين الفياله اين الفياله بلهخر تدي شيخ اين الحيات اين الحيات اصلانخر تدي شيخ اين الاسود اين الاسود س فد سي معي كاميرات صور معي كاميرا صور س فيديو كاميرا سي معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو بطاريه كر تدي شي اين توجد بطاريه اين توجد بطارية؟ تيدي شيخ اين طيور البطريق اين طيور البطريق كينغورو خر تيدي شيخ أين, اين الكنغر تدي اين الكنغر ببجا خر القرن اين وحيد القرن شغويتشي پر تده شي اين توجد دورة مياه حمام اين توجد دورة المياه كافر مورار هناك مقهى هناك مقهى ريستوران هناك مطعم هناك مطعم مخشخر تد شئخ أين الجمال؟ أين الجمال؟ قريلة خمر، زيبرة خمر، تد شئخ اين الغورلات والحمر الوحشية؟ أين الغورلات والحمور الوحشية؟ قبلان خمر، أرخوز خمر، تد شئخ أين النمور, اين النمور والتماسيح